ولا نصبرا على ما أذيتونا وعلى الله فل يتوكّل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لا نخرجنكم من أرضنا أو لا تعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لا نهلكن الظالمين ولا الأرض من بعدهم